عساك بخير وشول واخر جروحك وشاخر وول افراقي يقولوا يقولوا منلمسة لملم بقايا نبرتي وتروح على اول ذكرى بالشارع نسينا كل سوالفنا عليه وكل مواجعنا وصرنا فيه ندورنا ندور من ملامحنا ملامحنا تشتتنا تشردنا إلينا ندور في وجيه الناس تصور ولا قطرب وجيه الناس تشبهنا وتشربنا بداية هم تجهي وتضم وتجرحني وتتعبني غريب أوطان عيش أحسان فقدش يا تسعدني غريب صح بعد ما راح محد يدري ويسمعني أنا يا ليلة عيش الويل ندى الخلان يتبعني قرق الأم يجيب الغم وذكرها تجالسني أنا يوب ويشوف وخولهم مشتاق وموت عني قد انتهى ذكر قران بلاد الغرب تشغلني تركت اصحاب وطن وترب غلبت الله يثبتني غلبت الله يثبتني وطن من ساكت يجي ذكرك تونسني ورد الأهتل والأوصد الأهام يذبحني فريب صح بعد ما راح محد يدري ويسمعني أنا يا ليلة عيش الويل ندل خلاني يتبعني